يا ذاكر الأصحاب كن م ت أ د ب ا واعرف عظيم منازل الأصحاب ي م ص ف و ة رفعوا بصحة أحمد وبذاك قد فصو من ا ل و ه ا ب ي أصحابكم م ت د ب ا وعرف ح ظ ي م منازل الأصحاب هم صفوة رفع ب ص ح ب ة أحمد وبذا قد ف ص و من ا ل و ه ا ب هم ا ن ص ر المختار في تبلغه. فجزاءه ا ح ن ا مخير ثوابي ما بال أهل الغي طلسانهم ا و ت ج ر ؤ وموهمو ا بسبب سبوا فيها فاطم لهم ا ل ع د ا ولهم نقام في ذهن أحسن من طبن صل و ح َ ع و ج ع ن ح ق د ه في سب ش ي ء م ت غ ل أواب لا ث ا ن ي الاثنين في الغال الذي شهدت له آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من ساف ا ل ج د ا ب هذا النبي محمد في عرضه, في عرضه سيعمه دل وشرع ق ا ب ي هذا النفيت حتى في المصطفى ب ل ي ف س أنفسه ع كزرابيتك أم المؤمنين فضلها يوالنا في ز و ر ا ت الأحزاب يا أم إني قد كتبت م د ا ف ع ا والدم ع ك ل د ا ل م ن ا م ن ذ ا ك ي ج ر ُ أ ن ي ل ن ا ل ل س ا ن ه م ن ز و ج خ ي ر ا ل ع ج م و ا ل آ ر أخلت جماجمكم من الألباب ينسون في دم الضلال معدم قد أوفيت ح ض و ت ه بضباب يا ذكر الأصحاب كم متعددا أصحابكم م ت أ د ب ا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة ر ف ر ب ص ب ة أحمد وبذاك قد خصوا من ا ل ا ه ا ب يذكر ا أ ص ح ا ب ك م م ت أ د ب ا وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة ر ف ر ب ص ح ب ة